وَأَنَا مِنَ الْمَنُوعِ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَابْطُلَا مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْجِ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنذِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكِ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتِيَنَّ ان ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ولا خرجا هامزاوما هَدْهُورًا لَن نَّتَّبِعَكُم مِّنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنها حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتفونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كُ مَ لَكَنِ أَْتَكُن مِنخَالِدينِين وَقاسَمَهُ مَا إِن لَكُمَلَ مِنَاصِفين فَدََّهُ مَا فَلَم ماذاَا قُ الشَّجرَْةَ بَدَتْ لَمَا سَْؤاتُهُمَا وَقَفِ قَا يَخْصِ فَانِ عَلَيْهِ م مِ وَرَقِ الْجَنَّ وَندَهُمَا رَضّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَ فِلكُمَ الشَّجرَْةِ وَأَقَُّكُمَا الشيطان لفع ما مبين